الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الطابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحاب يَحْقِطُ اللهُ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمُونَ بِالْقِسْطِ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ إِنَّ الَّذِينَ عَنَّ دَوَاللهِ إِثْمًا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 كف وكل اسلمت وجهي لله ومن اتبعن وكل الذين اوتوا الكتاب والان ميين اسلمتم فان اسلموا فقد اهتدوا وان تولوا فانما عليك البلا وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْكِتَابِ مِنْ دُونِ حَقٍّ فَبَشِّرُوهُمْ بِعَذَابٍ أليم.